يا نور جميل قدامي نور يا بل في الحزن صبر هدوء وداع حنو يا مريم أمي شفي عليك بدوهر يا نور جميل قدامي نور يا بل في الحزن هدوء دع يا ماريا امي شفيع عليكي بابا بنادي اسمك صورتك ودور اسمك صورتك وانتو هتا عنك اردع وضوّر عن كنز غالي ما في قلبك عن حب ما لروحك وعقلك نساب بود وداع حضور يا مريم امي شفيعه عليك بدر اجمل صفاتك افلا عليها أجمل صفاتك أفلّ عليها ويا لبائك مشاكلها وكل مجدك سمتها وديعها يا جنباً بهر أصور منياً ينور ج. تجيله دامي يا بالطميد في الحزن صغفة هدوة لحنوة مريك أمي شكيعة عليك بضور دورت عنك أهم انت وضعك ده برغم ابنك عنك أهم انت وضعك ده برغم ابنك وإله نرفعك أعطاك طوبة من كل جيل سبت المهابة عشت الهليل يا نور جميل نور جميل قدام نور يا بلطوي في <تصفيق> الحزن صبر هدوء ده حلو يا مريم أمي الشفيع عليك برضو تركت قدوة عن نفسي بر تركت قد عن نفس بره ربطك انا بيسوع في تقوى عشت, عشت, عشت حياته واخدت صفاته واحنا معاه صفاته معاه وداع حنو يا مريم امی الشفیع عليک بدوار امی الشفیع